صحة في الريال وهو ما قرأ فيها أو قرأ فيها شيء يسير أو جمع أو قرأ فيه ماء كثير ثم عبّى هذه القوارير كل هذا استغلال, استغلال ما ينبغي أن يكون هذا همه المال ويستغل إنما إذا قرأ عليه الأصل أنه يرقى على المريض ينفث عليه ولا بأس أن ينفت في الماء جاء هذا الذي في سنن أبي داود ينفت على الماء لكن الأصل أنه يرقى المريض يرقى في آيات من كلام الله أو في أدعيه شرعية نبوية أو لا محظورة فيها فلا بس هذا يأخذ عليه أمر معقول أما ما يفعله بعض الناس هو يجي على حرفة تجارة يجي على إيداع زجاجة كذا وزيت قد يكون قراء وقد لا يكون قراء يأخذ بجرها زيادة على عما تستحق فهذا من بعض استغلال استغلال المسلمين صلى الله ورحمة الله على ناوى للحناء وللمسلمين يا أرحم الراحمين أما بعد قال الإمام ابن سيمية رحمه الله تعالى فصل لما قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان وصار علي بن أبي طالب رضي الله عنهما إلى لما قتل أمير المؤمنين أثنان بن أفان رضي الله عنه وصار علي ابن أبي طالب رضي الله عنه إلى العراق وحصل بين الأمة من الفتنة والفرقة يوم الجمل ثم يوم صفين ما هو مشهور خرجت الخوارج المارقون على الطائفتين جميعا وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخضر بهم وذكر حكمهم قال الإمام أحمد بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجنه أما أما بعد بين المؤلف رحمه الله يبين الخلاف في الفاسق الملي وهو المؤمن العاصي الموحد المؤمن الموحد الذي وحد الله وخصله العبادة ولم يقع في عمله الشرك لكنه اقترف بعض الكبائر أو بعض واجبات هذا يسمى الفاسق الملي وهذا هو الذي جاءت نصوصه إثبات الإسلام له ونفى الإيمان عنه. في قوله تعالى في سورة الحجرات قالت العرب آمنا كل من منو ولكن كلوا أسلم. وقوله سبحانه في سورة الذاريات فأخذنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير ضيئ من المسلمين. وقوله سبحانه في سورة الأحزاب إن مسلمين و穆سلمات والمؤمنين ومؤمنات. وقوله صلى الله عليه وسلم الذي روى الشيخ في عري سعد أنه لما أعطى رجالا وترك قال قال السعر ترك جبا هو أعجبهم إلي قلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لا راه مؤمن فقال أو مسلم سبب أن لا بالبيان أن لا أن هذا صنف من الناس في قولان بأهل العلم الطول الأول أن الذين أثفت لهم الإسلام ونفع عنهم الإيمان إننا إنما هذا يكون في المنافقين خاصة إنما هم المنافقون فيكون الإسلام هو الإسلام الإسلام في واحد وذهب إلى هذا الإمام البخاري وجماعة قالوا لأن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام القول الثاني جمهور العلماء جمهور من السلف والخلف أن هؤلاء الذين أصدف لهم الإسلام ورفعهم الإيمان ليس منافقين وإنما هم أعفاء الإيمان وهذا هو اسمه واسم الفاسق الملي وهذا هو الأرجح والأصوب كما سبق في البارحة وأن رحمه الله رجح هذا القول من عدة مرجحات ولابد من ترقيم هذه المرجحات ترجيح الأول أن أن قوله سبحانه وتعالى في سورة فجورات قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا أنه ولم يدخل الإيمان في قلوبكم المرجح لون هذا الحرف لم ما يُثابه ما قرب وجوده فانتظروا وجوده والمعنى أنه لم يدخل الإيمان الكامل في قلوبكم وسوف يدخل قريبا المرجح الثاني أنه أثبت لهم الطاعة لله ولرسوله في هذه الحالة وهم على حالهم قالوا وإن تطيعوا الله ورسوله لا لسكن من عمالكم شيئا المرجح الثالث أن الخطاب لهؤلاء أن الله تعالى خاطب هؤلاء يقول لهم تطيعوا الله ورسولكم ولولن يكونوا في هذه الحال مثابين، لكان خلاف مدرور الخطاب المرجح الرابع أنه وصف المؤمنين الذين حققوا إيمانهم بقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم لنركابوا وجاهدوا بأموالهم ونفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وهذه الأرقام الأرض لابد أن ترقموها بأن سيأتي أرقام أخرى خامس والسادس وسابع كلهم مرجحات لهذا القول وهو أن الفاسق الملي أو الذي المؤمن الذي ارتكب بعض الكبائر قصر بعض الواجبات أنه يعطى مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان وينفى عنه الإيمان مطلق يعني الإيمان كامل قال المؤلف رحمه الله هذا قسم يسمي قد يسمي بعض الناس الفاسق الملي إنه فاسق لكنه داخل في ملة الإسلامية والناس تنزعوا في في اسمها في حكمه وسبق أن أقسام الناس بيان أقسام الناس وأن الذين يدخلون في مسمى الإسلام أقسام القسم الأول المنافقون القسم الثاني الصادقون في إيمانهم الذين حققوا بهم القسم الثالث الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا ولا عقاب فصله الرابع الفاسق الملي الذي له طاعات وحسنات وله معاصي وسيئات هذه أربعة أقسام والقسم الخامس الكافر ظاهرا وباطلا من الجهود النصالة والوثنية ويقول مالك رحمه الله رحمه الله الخلاف في هذا في الفاسق الملي أول خلاف ظهر في الإسلام في مسائل صدر الدين وذلك في خروج الخوارج. بعد قسل أمير المؤمن عثمان رضي الله عنه ظهرت الخوارج وخالفوا في الفاسق الملي وقالوا إنه كافر خربوا هذا السنة والجماعة وهذه السنة والجماعة على مؤمن عاصر مؤمن وضع في الإيمان والخوارج قالوا إنه كافر في الدنيا ومخلد في النار في الآخر والمعتزل كما سأتقال إنه خرج من الإيمان ولم تقف في الكفر وهو مخلد في النار كقول الخوارج بل إن أول من تكلم بهذا أصل, أصل خوارج كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم قال اعجل فقل الله وعجل ولما سأل فرد الله قتله سأل النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم القتلى قال إنه يخذ من ضئضي هذا قوم تحفرون صلاةكم عند صلاتهم وصيامهم عند الصيام يعني من نسله وعاقبه فإذن أول خلاف حصل في مسائل الأصول الدين في الفاسة المني في المؤلف يبين متى حصل الخلاف قال أول حصل خلاف بعد قص يامرهم من عثمان رضي الله عنه هو يعلى يامرهم من عيّر الله عنه بايع أكثر هؤلاء الحلي والعقلون تنعه الشام معاوية الشام من مبايعته لا أنه ليس أهل الخلاف بل لأنهم مطالبون بدم عثمان وعيّر الله لا يمانع ولكنه لا يمانع من أخذ قتلة عثمان ولكنه يقول رضي الله عنهم يطلب من الشام الشماء أن يبيعوا وإذا هدأت الأمور يؤخذ وثبت على ثبت عليهم على جمع أنهم قتلوا أمن المؤمنين وقصوا منهم ولكن أهل الشام امتلعوا اجتهادا منهم حصل الخلاف وكل من الصحابة مجتهد من الإشهاد فأصابه له أجران ثم تعاليه وأهل, ش... وأهل العراق ومن الإشهاد وقت له أجر كمعوله على الشاف. هذا المعلف رحمه الله يبين أن هذا أول خلاف، أول خلاف وقع في الإسلام في مسائل صل الدين خلاف الفوارق. وهذا متى؟ بعد قتيل الأمير المُعوفان. وأصله أصل هذا إعتراف هذا الرجل ذو القوى أو غيره التميمي الذي اعترض عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعدل يا محمد تقل لها واعدل لهذه قصة موردة بها وجه الله فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أصل الخلاف في هذه المسألة في أصل الخلاف في الفاسق الملي أول خلاف وقع في الإسلام في مسائل صد الدين الخلاف في فاسق الملي بعد قفة أمير المؤمنين وفانا رضي الله عنه خرجت الخوالج بعد قفة نهروان خرجت الحوارج مرقة مارقة على حين فرقة على حين فرقة من المسلمين فقتلهم علي رضي الله عنه وتيش. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم تقتلهم أدنى طائفتين يعني أقرب الطائفتين إلى الحق الحق نعم فالمؤلف يبين هذا ويبين أن الحوارج صحت فيهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام أحمد صح الحديث القوادم عشرة وجب بخلاف الحديث الالقادرية ودمهم فإنها رفعها ضعيف رفعها ضعيف ولكنها موقفة أصح يعني وقفها أصح من رفعها حيث القادرية في دم قادرية رفعها ضعيف في رفع ضعيف ولكن صيانتها موقفة. الصحابة بخلاف الخوارج. الخوارج في خلاف الخوارج الحديث الخوارج إنها صحيح هي صحيحة ثابتة في الصحيح وغيره نعم. وقال الإمام أحمد صح الحديث في الخوارج من عشرة أخرج وهذه العشرة أخرج مسلم في صحيحه موفقا ليعمّد وروا البخاري منها عدة أوجه وروى أحد أمهل السنين والمسانيد من وجوه النفراء. إذا الحديث صحح الخوارج عشرة أوجه. وخرجوا خرجوا في في الوقت الذي حصل فيه خلاف بين أهل الشام وأهل العراق يوم الجمل ثم يوم الصيف خرجت الخوارج. على الطائفتين جميعا على طائفة علي وأهل العراق وطائفة معاولة والشام صادم من الطائفتين نعم ومن صح حديثهم حديث علي بن عبي طالب رضي الله عنه وعبي سعيد الخدري رضي الله عنه ففي الصحيحين عن علي بن عبي طالب رضي الله عنه وأنه قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا حديثا فوالله لئن خر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدع يعني هذا في بيان عناس <تصفح> حابة الله عليه حديث النبي صلى الله عليه علي رضي الله عنه. يقول إذا حدثكم عن رسول الله أنا لا أتكلم إلا عن يقين. لا واحد لي عن يقين. ما عندي شك. والله لا لا نخر من السماء إلى الأرض حب ولا يكاتب عارف. أما إذا حدثتم ما بيني وبينكم فعيدا عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الحرب خدعة وخدعة وخدعة وخدعة وخدعة. خدعة خدعة خدعة خدعة خدعة صحتين الحرب خدعة. أو خدعة، وفي ض خدع لكن في ضعف نعم، فين الحرب خدعة نعم. وإذا حدّثكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج في آخر الزمان أعداء الأصنام. سيخرج قوما ما عند قوم نسخة قوم في النسخة الأصلية ونسخة ميم حدث حدث قوم قبله قبله قوم في آخر الزمان أحداث أو حدث نعم راجع الحين نعم لا نعم سيخرج في آخر الزمان أحداث الأصنام صباه الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيته هم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة نعم هذا الحديث هو الشيطان وقيمهم ربو البخاري رحمه الله المسلم والنسائي وأحمد والبغو بن حبان وابن عاصم ومعنى أحداث الأسلام يعني صغار صغار الأسلام شباب شباب صغار سفهاء الأحلام يعني ضعفها والعقود أسنانهم يعني صغار وأحلامهم وعاء، وقولهم ضعيفة، وسنهم صغير. شباب صغار، تأول الحديث على غير سوئه، ما فهموا الحديث. أخذوا الحديث الذي فيها الوعيد والحديث الذي جاءت في الكفاف، فجعلوها في المسلمين. حكموا على المسلمين ب بأحكام الكفاف. إذا زنا كفروا. إذا, ف... إذا سرق كفروا إذا عقّوا والديه كفروا إذا قطع رحمه كفروا إذا اغتاب كفروا كل ما فعل كبير كاف عنده وخالفون في النار ل لضعف أقوالهم وصغر أسنانهم يقولون من خير يقولون من خير طول البرية لا يتجاوز إيمانهم ح وفي لفظ أنه يقرؤون القرآن لا يتجاوز حنجره يمرقون من الدين كما يمرق الصهم من الرمية <تصفيق> فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قسلهم أجر عند الله لما قتلهم وفي اللفظ الآخر يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه وفي اللفظ الآخر إلا لقيتهم لا قتل قتل عهد سبهم بعادهم قوم كفاء فإن لقيتهم قتل عنهم قتل تموت حج بهذا بعض العلماء على كفر الخوارج هو رواية عن لبا أحمد أن الخوارج كفاء لأنه لأن النبي قال يمرقون من الدين وامر بقتلهم وقال في قتلهم لمن قتلهم عند الله وقال يمرقون من الاسلام ثم لا يعودون اليه قال هذا اللي عاد كفر وشبههم بعاد بعاد وقتمود لهم قلبوا انكفار قال لهم لن نقيتهم لأقصر أنهم قتل, قتل في بعض العلماء رحمه الله إلى أنها ويختار هذا القول سماح الشيخ للشيخ عبدالعيزنباذ رحمه الله ويختر هذا القول أن الخوارج كفار ويقول الثاني قول جمهور العلماء أنهم ليسوا كفارة ولكنهم مبتدئة لأنهم متأولون والصحابة رضي الله عنهم عاملوهم معاملة معاملة فساق معاملة مبتدئة ولمعاملهم معاملة الكفار لأنهم متأولون فرق بين المتأول وبين الجاعة فهم تولوا غلطوا استدلوا بقولي عليه رضي الله عنه لما صروا على قوالها أكفارهم قال من الكفر فروا من الكفر فروا أصحاب عملهم وعملت المبتدعة فعلى هذا يقول جمهوركم مبتدعة وليس كفارة نعم وفي الصحيحين يا نبي سعيد رضي الله عنه قال بعث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه إلى, إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن بدهيبة في أدم مقروض في أدم أدم أدم نعم في أدم مقروض لم تحصل من ترابها حوله حصل من كرابها الأدم, الأدم الجلد. الجلد مقروض يعني مدبوغ بالقرض القرض شجر يذبغ به في ورقه ثمره في قرض فالنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه لما كان أميرا في اليمن بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في جلد لا في جلد مقروض يعني مدبوغ بالقرض لم تحصل من ترابها يعني أنها أن الثبر لم تخلص من تراب معدنها لأن الذهب يستخرج إذا استخدم الأرض يكون قطعة, قطعة ثم بعد ذلك يصنع يجعل ذنيهاك يجعل شلي يجعل كذا يصار يصار بعد ذلك يجعل فلي، هنا هذه قطعة من ال اخلت من الصراع على حالها ما ما صيغه فقسمها النبي بين اربعه قسمها بين اربعه اشخاص رؤساء القبائل حتى يتقوى اسلامه قسمها وزعها على قسمها هذه الدريبه بين اربعه وبين الحصن الجزاري و... واربعه من رؤساء القبائل في, في نجد وغيرها لنمته اسلم حديثا حتى يتقوى اسلامه فلما رأى رجل ذلك قال عدل يا محمد استقل الله ما ما عدت ما عطيت من الله هذا تطيع نجد وتتركنا كما سعتي فطلب خالد صلى الله عليه وسلم منع النبي صلى الله عليه وسلم منع القتلة من قال الناس سيخرج من غير هذا مثل قوم وهم الخوارج قوم تحت رضى رضاهم هذا أصل أصل الخوارج نعم وبالصحيحين عن أبي سعيد الربيع الله عنه قال. بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن بزهيبة في أدم مقرور لم تحصل من ترابها قال فقسمها بين أربعة نفر يعني ما خلصت من التراب ذهب وخترت من التراب نعم قطعت وقفلت من الأرض معها عليها تراب وها نعم فقال فقسمها بين أربعة وأربعة نفر. فقال رجل من أصحابه كنا حبا بهذا من هؤلاء. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناس ناشد الجباه كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإذار فقال يا رسول الله اتق الله فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله حق أولست أحق وقال ويلك أولست أحق أهل أن يتقي الله <تصفيق> نعم هذا الرجل هذا وصف هذا الرجل كان رجل غائر العينين من الغوغ يعني عيناه داخلتان في محاجرهما ثاث قطتين في المقر وضد الجحود. مش له وجهين يعني بارز العظمين المستفيان على الخدين. ياشد الجبهة ويرتفع جبهته. هذا وصله. كث الجحية محلوق رأس. هذا يسمى. في اللغة العربية يسمىهم التحليق. علامات الخوارق حلق الرأس. يشددون ويتعبدون في حلق الرأس. لا ودحلت الرأس حتى يكون أبيض. يشدد الحلق. في الموسم حلق حلق الرأس. هذا يسمىهم التحليق. يعبدون ويشددون في هذا. هذا الرجل هو هذا وصف غائر العينين مشله الوجنتين ناعش الجبهة كسر اللحية مثل القرص مشمر الإزار يعني كوه إلى نص الساق فقال اتق الله يا رسول الله اتق الله كيف اتق الله كيف ما عدل كيف تعطي الله الذهب من ولا تعطينا وفي اللقظ الآخر عدل نخ نخ الآخر اعدل, قال اعدل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولست يعني أحق أهل الأرض أن يتقل الله وفي الأخذ الأخذ قال ويلك فمن لم يعدل إذا لم يعدل الله هو رسوله هذا الرجل هو أصل حوالي نعم حالي أعترض عن النبي قال ثم ول الرجل فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه يا رسول الله ألا أضرب نقا فقال لا لعله أن يكون يصلي قال خالد رضي الله عنه وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنِّي لم أُؤْمَرْ أَنْ ننقب عن قلوب إِلَّا عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ هنا فيها أن الأحكام تجرى على الظاهر الأحكام تجرى على الظاهر فهن كان يصلي ولا يقسب ولهذا قال لما استأذن خالد قضي الله عنه قال لعله وليكن يصلي قال خالد وكان من قلوب يقول ما لسه في قلبه فقال النبي صلى الله عليه إني لم أُومر أن نرقد عن قلوب الناس ولا شقه بطونهم. المال للظاهر ولا يصلي. أما الظاهر الأحكام على الظاهر، أما الخفي ما فيه داخل نفسه. الله على مضض. حسبه الله. لكن الآن نمشي على الظاهر تجر أحكام على الظاهر. ولهذا من منافقين تجر عليهم أحكام الإسلام. وهم منافقون في البعض. إلا من ظهر نفاقه وكفرة قس. يقتل من قبل ولي الأمر. أما من لم يظهر نفاقه تجر عليهم أحكام الإسلام من العرف. والتغسير والنكاح وغير ذلك جميع الأحكام وجاء في اللقط الآخر أن أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه, أنه منعهم بذلك لأن لا يتحدث الناس أن محمدا يقصر أصحابه نعم قال ثم نظر وهو مقبل فقال مقبل مقبل يعني قد والله قفا نظر إذ لما قف هذا الرجل عترض على النبي صلى الله عليه وسلم قفا يعني ذهب واعطاهم قفا المهاجر غدير واعطاهم قفا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ياخذ من ضضي هذا قوم تحت من صلاتكم ضض يعني مقبل يعني ولى استقفا ولى الى الخلف قفا نعم قال ثم نظر وهو مقفف فقال, فقال إنه يخرج من ضئضي هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال أظنه قال لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد اللفظ لمسلم نعم قولوا من ضئضي هذا يعني النسل هو عقبة قالوا لا أقتلنهم قتل عاد ذكر في الحالسي أن أن كلمة لفظ عاد في الرواية مسلم وعند مسلم أقتلنهم قتل تموت سجر بهذا عمام أحمد في في الرواية على كفر الخواج لأنه شبههم بثمود شبههم بعادهم وهم قوم كفار وقال يا مرقون من الدين كما مرقصهم من ربي ثم لا يعودون إليه قالوا هذا جل على كفرهم وقال الثاني أهل العلم وهو الجمهور أنهم مبتدعة وأنهم عصاة مبتدعه وليس قصار لأنهم متأولون وهو الذي عليه عمر الصحابة نعم ولمسلم في بعض الطرق عن أبي سعيد رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس فرق فرق يخرجون في فرقة من الناس سيناهم التحلق الفرقة بالضم الخلاف الكلام أما الفرقة بالكسر الجماعة جماعة جماعة فرق هذه فرقة وهذه فرقة يعني جماعة فرقة بالكسر ضدهم فرقة خلاف يخرجون في فرقة من الناس الخلاف الذي حصل بين علي وآهل العراق ومعاوهل الشام في وقت الخلاف خرجوا في وهذا في علم علام النبوة وأنه رسول الله يحصل حيث الأخبر أنهم يخرجون في وقت الفرقة والخلاف تخرج خرجوا بعدها ما حصل كتاب بين علي وآهل الشام خرجوا سمهم التحليق هذه علامتهم، سِمَاهُم علامتهم، التحليل، هذه حلق الرأس، يشددون في حلق الرأس، ما يسكون ح يأخذ الشعر، يحلقون حلق كامل، يستعصلون ويشددون في هذا ويتعبدون حلق الرأس، هذه علامتهم، سِمَاهُم يعني علامتهم التحليق نعم. عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته. يخرجون في فرقة من الناس ما هم التحليق ثم قال شر الخلق يوم شر الخلق تقتلهم أجنى الطائفتين إلى الحق أجنى دون أقرب تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق فقسلهم في شهو علي ربا فدل على أن علي رب الله أقرب للحق المعاومة والشهر فالآخر تقتل عمار تقتله فئة الباغية قتله جيش معاوية والشام فدل على أن معاوية والشام بغاة لكن لا يعلموا أنه بغاة لا يعلموا أنهم بغاة مستهدون لهم أجر الإسهاد وفاتهم أجر الصور وعليهم معاوية رضي الله عنه مستهدون مصيبون لهم أجر الإسهاد وأجر الصواب قال أبو سعيد رضي الله عنه أنتم قتلتموهم يا أهل العراق وفيل فغله. فقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق وهذا الحديث مع ما ثبت في الصحيح عن النبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله للحسن بن علي رضي الله عنهما إن بني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. الحسن بن علي سيد، وابن علي ابن هذا سيد، وهو ابنه ابنه فاطمة. هذا على أن ابنه ابنه وابنة سما ابنا قالوا سيد. قال له آخر الحصن فسئ سيد الشباب إلى الجنة. قالوا الله به بي بين فئتين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. هذا على أن كل من معاوية وأهل الشام, وعلي وآهل الشام وآهل الشام وآهل العراق كلهم مؤمنون يعني رصفهم بالإيمان في الرد على من كفرهم من الصوارف وغيرهم أصلح الله بحسن لما قتل علي رضي الله عنه بايع الناس ابنه الحسن بايعوه بالخلافة فبقى في الخلافة ستة أشهر ثم تنازل عن الخلافة بمعارضة رضي الله عنه بشرط حق دماء المسلمين فأصلح الله بي بين فئتين عظيمتين ووضعت الحرب وأوزارها وبوع لمعاوية في الخلافة في عام أربعين من الهجرة فسمي ذلك العام عام الجماعة اجتمعت الناس كلهم على معاوية بعد قتل عليه وضي الله عنه ومباعة الحسن ستة أشهر وتنازله الخلافة لمعاوية على شروط حق دماء المسلمين زال الخلاف ويسمع النصح على معاوية رضي الله عنه. سنة ذلك العام عام الجمعاء. يكون معاوية أوله أول قي المسلمين. وانتهت الخلافة. قال النبي: خلافة بعد ثلاثون سنة. ثم وبعد وعهد ثلاثين سنة، سكت أشهر التي في تنازل فيها الحسن بن معاوية رضي الله عنه لمعاوية بن شوافر رضي الله عنه. وفي المصنف رحمه الله ذكر في موضع آخر أن هذا الرجل. اعترض عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن كان جائز ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن قتله لم يحل لأن صفت الدماء ضال الحق من أكبر الكبار وإلى أن قال ولما قال ذو الخويسر اعزل فإنك كلام تعدل وإنما لم يقصلهم لألا يتحدث الناس أن محمد يقصل أصحابه ذكر هذا ربما الله صلى الله نعم تبين أن في للطائفتين كانت مؤمنة وعن الصلاح الطائفتين كما فعله الحسن رضي الله عنه كان أحبى إلى الله ورسوله من اقتتالهما وعن اقتتالهما وإن لم يكن مأمورا به فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية رضي الله عنه وأصحابه وأن قتل الخوارج مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولا قتال عندك وأن قتل وفي نسخ أطراق هذا عبارة من قوله وأن قتل الخوارج إذا قبل إنها صاففة من نسخة نين نعم ولذا وأن قتل الخوارج مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأن الأقرب قتال إلا أن يقاتلهم إمام المسلمين الأقرب هو قتال هو أن قتال الخوارج أحسن وأن قتال الخوارج قتل الخوارج الواحد منهم ليس الإنسان أن يأخذ واحد من أخوار ويقصله لا تصبح مسئلة فوضع لكن هذا الإمام, الإمام يكشف شبهته إذا كنت لهم شبهة فينبو قاتلهم قاتلهم الإمام نعم وأن قت وان قتال الخوارج مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ولذلك تثق على قتالهم الصحابة والأمة قتالهم يبين هذا الأمر هذه أربع فوائد استنبطها المؤلف رحمه الله من هذا الحديث النبي هذا سيد وسيوصف الله به بي بين طائفتين عظيمتين المؤمنين الفائدة الأولى أن كل من الطائفتين مؤمنة ليسوا كفار، آل علي وأهل العراق ومعاوية كلهم مؤمنون في الرد على متفرّع. الثاني الفائدة الثانية أن اختلاح الطائفتين أحبوا إلى الله من القطان أن يصطلحوه اللي فاء واصطلحوه على يد الحسن. الفائدة الثالثة أن اقتتال الطائفتين مع كونه غير مأمور به لكن علي أقرب إلى الحق من معاوية. علي وأهل العراق أقرب للحق معاولة الشام لماذا؟ لأن علي رضي الله عنه هو الخليفة الذي بايعه أكثر أهل الحل والعافل ثبت له خياطة فيجب على معاويه وأهل الشام أن نبيعه لكن استعد معاولة للشام لا يمانعون في استحق يستحق البيعه لكن قالوا أول نطالب بدم عثمان ونحن أولياءه وإذا لم يؤخذ قطرة عثمان تجاوز قغيانه ومعاويه يرى من أولياءه وعلي ربه لا يبايع لا يمانع لكن يقول لا نستطيع الآن نأخذ قترة عثمان في, في هذا الوقت الآن وقت التباس واشتباة وقت فتنة. ولا يعرف واحد بعينه قال لقتلهم دسوا ودخلوا في قبائلهم فإذا هدأت الأمور استطعنا نأخذهم بعد ثبوت لكن معاويه الشام لا الآن حصل فيها ورأى علي رضي الله أنه يجب عليه أن يقاتلهم، يخضعهم، لأنه يجب أن ينصاعوا له، يجب عليهم أن يبايعوا، ولا شفعة مسيح، وموعه للشام واجتهدوا، قالوا إن إحنا قابل بدى عثمان ولا لا نريد نريد الخلاف، فحصل الخلاف، فمن أخطأ له أجران ومن أخطأ له، وأكثر أهل، أكثر الصحابة أن إلى علي رضي الله عنه، ورأوا أن الحق معه. وستدلوا بقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا الذي تبغي قالوا معاوها الشام بغت يجب عليهم القتال نص الآية قاتل الذي تبغي حتى تبغي إلام الله وبعض الصحابة معاوها الشام أشكل عليهم الأمر ما فهموا هذا من الآية فهموا أنهم يطالبون بجميع عثمان وبعض الصحابة توقفوا فاشتبع عليهم الأمر فعتزلوا هؤلاء وهؤلاء تزلوا فريقين، منهم سلمة من الأقوى تزل الفريقين وذهب إلى البدو وتزوج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم له في البدو، ومنهم أسامة بن زيد وابن عمر وجماعة اتبع عليهم الأموط، فتزلوا الفريقين وأكثر الصحابة اتبع عليهم الأموط، وعلموا أن علي رضي الله عنه هو هو الموصي، وأنه يجب أن ينصح، وهو الخليفة الراشد الذي تمت له البيعة فمن لم يباع يجب تتالب في الثور باري وهذا هو الصواب صواب النائم علي هو هو, هو, هو الذي معه الحق وهو الخليفة ينصقه للنبي صلى الله عليه وسلم إن ابن هذا السيد نص الحديث الحديث معاوية آه. عمار رياصم تقتله في أطباقية قتله أول الشام وحديث الصوارج يقتلهم أدرى طائفتين في أطبع أقرب الطائفتين الحق فقتلهم علي إلا على أنهم أقرب إلى الحب ولكن معه إلى الشام وسائد. فلا يجوز الإنسان أن يقطع الصحابة ولا نتكلم فيه. فالصحابة يقولون منهم وكلهم سائدون. من أصاب فله أجر، أجر الإصابة هو أجر الاجتهاد. ومن أخطأ فله أجر الاستihad وفاته أجر الصبر. ولهم من الحسنات من جهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتهم إلى الإيمان ورسهم للإسلام. ما يغطي ما خذوا عنهم لها فوائد. نقول كل نقول. رب رافلنا وليقون الذين سبقونا بالإيمان. وكما قال بعض السلف هذه الحروب والقتل اللي حصل نزه الله منها أيدينا. فنسأل الله نزها سنة منها. لكن هذا البدع هذولهم يطعون في الصحابة، يطعون في علي، يطعون في هذا خط، هذا غلط، هذا خلاف ما أعتقد الرسول فالواجب الترضي على الجميع. لا تر ترضي عنهم. ونعتقد أنهم مجتهدون ما بين مجتهدين مصيب. لو أدران ما بين مجتهدين مختل هواجع. وما ينقل عن الصحابة. كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية، منهم ما هو كذب لا هسه منهم الصحيح، ومنهم ما هو له أصل ولكن زيد فيه هو القسم، ومنهم ما, ما هو صحيح والصحيح هم هم فيه بين مصيب مجسهد مجسهد مصيب له أجران ومجسهد مختل له أجران، ولهم من الحسنات ما يغطي ما صدر عنهم من فوات هذا الواجب على الصدق، والكلام في الصحابة وطبع فيهم وااا ذكر مساويهم هذا من, من طريقتها البدع أما أهل السنة والجماعة فينهم يترضون على الجميع ويترحمون على الجميع ويعتقدون أنهم أن قتالهم ليس للهوى ولا للعصبية وإنما هو عن اجتهاد ويعتقدون أن لهم من الحسنات من السبط إلى الإيمان والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم ونشر الإسلام والجعوة الله ما يغطي مفهود عنهم من هفوه ونقول في الجميع ربنا أغفل لنا والإخوان لنسلقنا بالإيمان ولا تجع في قلوبنا غلل للذين أمنوا ربنا إنك رؤوه الرحيم نعم فإياك أن تلوث لسانك في الطعر في الصحابة فإن هذا شعر أهل بدع الخوارج والمتزلة والروافض هم الذين يطعنون في الصحابة ويسبونهم صلى الله عليه وسلم وعلى الله عليه وهؤلاء الخوارج لهم مسنا يقال لهم الحرورية لأنهم خرجوا بمكان يقال له حرورا ويقال لهم أهل نهروان لأن علي رضي الله عنه قاتلهم هناك نعم لهم أسفل يسمون الحرورية لأنهم خرجوا في مكان في العراق يسمى حرورا فنسبوا إليه طلم الحرورية ومن ذلك أن, أن عائشة رضي الله عنها سألتها امرأة ما تفسر السؤال فقالت يا أم المؤمنين ما بارو الحائض تقر الصلاة ولا تقر الصلاة فهمت عايش أنها معترضة السؤال هذا كان سؤال اعتراض فقالت أحرورية أنتي؟, أنتي من الخوارج من بلدة حروورة تعترضين لأنه الخوارج عندهم يعتقدون أن أن الحايق تقر الصلاة مثل الصوم فهذه المرأة مهم لكن ما هي الخوارج لكنها ما تفسر السؤال فقالت فقالت يا أم المؤمنين كانت تقول ما الحكمة في قبول الحج وتقضي الصوم ولا ترد الصلاة؟ لكن قالت ما بل بان؟ ما بل لماذا؟ كانت فهمت منها أن معترضا وأن هذا وأنهم الخوارج. قال أحرورية في؟ أتمنى الخوارج؟ قالت لا. تصب حرورية ولا تنبي أسر. فقالت عائشة هكذا كان يصيبنا على هذه الأوصية صلى الله عليه وسلم فنضرب بقضاء الصوم ولا نضرب بقضاء الصلاة. فهذه يسمون حرور حرورية يسمونها النهروان. لأن علي قاتلهم بمكان يقتلهم نهروان. وسموا الخوارج لأنهم خرجوا على على المسلمين على الصعيفتين. على على علي رضي الله عنه وعلى معاوية. كفروا جميعا. قالوا علي كافر ومعاوية كافر وعثمان كافر. كفروا جميعا. قالوا لأنهم تقاتلو لأنهم حكموا الرجال في الثالثة فكفروا. هكذا هذا مذهبهم. تكثير المسلمين بالعاص. هم مذهب بعضهم مذهب خبيث. تخليدهم في النار خذوا المؤمنين في النار. ويخلدوا دوا يكسرونهم بالمعاصي. دفع الناس كفروه وخلدوا في النار مع العبدان. نعم. ومن نصنا فهم الإباضية أتبع عبد الله بن بعض والازرقه أتبعنا في ابن الازرق والنجدات أتبع نجدت الحوري. الفرق أصناف كثيرة. ذكر أهل الفرق أهل اللي كتبوا في الفرق انهم بيقولوا ما يقرب من 24 فرقة والشيعة كذلك منهم الافاضية لسيد علي عبد الله الافاض ومنهم الازارقه عبد الله الازرق منهم النجدات ومنهم الصفرية ولهم لهم فرق كثيرة متعددة لو رجعت كتب الفرق من فرق مثل فرق البغدادي مثل المنر والنحل الشريف الثاني وغيرها وفصل ومن اللي يحسب يذكر يقول لك الخوارج 24 فرقة وهي سيسته ويعدها عليك الشيعة 24 سرقة كذا نعم وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك هذا معتقدهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب الخوات ومرب أهل القبلة المسلمون الذين يتجهون إلى الكعبة في الصلاة وفي الذبح وفي الدعاء يقاله أهل القبلة يسمونه أهل القبلة المسلمون يسمون اهل القبلة لماذا؟ لانه مستقيمون القبلة في الصلاة وفي الذبح وفي الذكر وفي الدعاء يسمون اهل القبلة اول من كفر اهل القبلة بالمعاصي بالذنوب منهم هم؟ الخوارج لان ظهر قديم في بعد قتله عثمان رضي الله عنه خرجت الخوارج فكفروا اهل القبلة بالذنوب يعني بالمعاصي والمعاصي ما يكفر بها لسانه لما يكفر اذا فعل اذا فعل المكفر يعتبر يكفّر كه، المعصية ما يكفّر بها، الزنا ما يكفّر إلا إذا سحّل، يكون ضعيف الإيمان، يكون من ضعيف الإيمان، الشرب الخمر ما يكفّر، يكون ضعيف الإيمان، إلا إذا قال حلال تقبل النحل، إذا تعامل بالربا يكون ضعيف الإيمان، ضعيف, ضعيف هم يقول لا يكفّر، إذا صرق كفر، مخلد في النار، إذا زنا كفر، مخلد في النار، إذا عقّوا كفر، إذا تعامل بالربا كفر، خلت هذا منهم الخبيث، نعم. نعم. وهم وهم أول من كسرال وهم أول من بالذنوب واستحلوا دم أهل القبلة بذلك نعم استحل دم إذا زنا أو سرق كفروا وقتلوا استحلوا دمه ما له يعلم عورته كافر دم حلال وملحلا كاف سواء بس بل يسمونه كافر يسمونه كافر ويخلدونه في النار خلونا الدم والماء نعوذ بالله نعم ومن العجيب انه يقاسر المسلمين ولا يقاسرون عباد الاوثان في الحديث يقول ان يقتلون اهل الإسلام ويدعون اهل الاوثان أهل الإسلام يقتلونها واهل الاوثان ما يقتلون يعبدون الاوثان والاصنام يشركونهم ويقتلون المسلمين في الذنب نعم فكانوا بذلك فكانوا كما نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان وكفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه ومن والاهما نبعد أيضا معه وكذلك معاوية كفروا جميعا كفروا عثمان وعلي ومعاوية كلهم ولهذا فإنه في تواطع والحوارد في ليلة واحدة قتل ثلاثة يقول من الزعماء قتل استفقو في ليلة واحدة وانتدب لكل واحد واحد مفاوض علي ومعاوية وعمر بن العاص أما علي حين حينه لما خرج إلى الصلاة من هذا إلى الصلاة كان يختبى على عبد الرحمن المولجم فقتله. وأما معاوية فإنه جرحه وسلس وأما عبد العصر تخلى تلك الليلة فسلس وهذا الذي قتل علي رضي الله عنه يسمى عبد الرحمن الملجم يرى أنه متقرب من الله ويرى أنه فاز بقسله وأنه رفع بها درجات وله أبياس في هذا ينبح واحد من الصواري يقول أنه فاز بها وعند الرحمن درجات بقسله لعلي هذا اعتقاد حقيقة خبه نعم نعم وقتلوا علي بن ابي طالب مستحلين وقتلوا علي بن ابي طالب رضي الله عنه مستحلين لقتله قتله عبد الرحمن بن ملجم المراد منهم ملجم عبد الرحمن بن ملجم المراد منهم وكان هو وغيره من الخوارج مشهدين في العبادة لكن كانوا جهالا فارقوا السنة والجماعة نعم جهال وفي أبيات يقول فيها غير يا ضربة من ثقي ما أراد بها إلا أن يكون عند ذي العرش كذا. أبيات الضربة يعني الضربة لقات عبد الرحمن علي يريد بها رفعة من العرش يقول أنه رفعاته ذي العرش أبيات ما أحفظها الآن يحفظ أحد الآن نعم، عندك يا طعنة. شرح، يا طعنة عندك الأبيات، اقرأها نعم، يا ضربة نعم، يا, يا طعلة من التقطي، يا طعلة من التقطي نعم، ما أراد بها إلا ليبلغ من العرش رضوانه نعم، يا ضربة من التقطي، ما أراد بها إلا ليبلغ من العرش رضوانه <تصفيق> يعني هالضربة عبد الرحمن الموجم ما أراد بها حنا بقى على علي إلا ليبلغ بها من العرش رضوانه دي لها أبيات أيضا تتابع هكذا أعتقد أنه مصيب وأنه رفع بها وأنه وصل وأنه يبلغ بها رضوان عند الله رضوان عند الله صلى الله عليه وسلم صيب هذه العقيدة هذه عقيدة عقيدة في ال في الذهن ثقافة ثقافة فاسد يا فاسد العقيدة ما في حيل نعم وكانوا وغيره من الخوارج مجتهدين في العبادة. لكن كانوا جهالاً فارقوا السنة والجماعة فقال هؤلاء من الناس إلا مؤمن وكافر. هذا هذا ماذا بالخوارج؟ هذا يرجع ما هو مذهب الخوارج؟ يقول الناس اسمان مؤمن أو كافر. بس ما في عاصي. إما مؤمن وإما كافر. العاصي دخلوا مع كاف. نعم الناس اسمان مؤمن وكافر. قال السنة. الناس عندهم ثالثة أقسر أو أربعة أقسر مؤمن وحق الإيمان ومؤمن وعيف الإيمان وكافر وفي أيضا المنافق الذي دخل في الإسلام هم لا ما عندهم الله صائفة الناس بإسماس إما مؤمن وإما كافر المؤمن سيأتي تبين المؤلف منه فعل جميعها الطاعات وفعل جميع المنكرات والكافر هو الذي فعل الكفر أو فعل المعصير إذا قصر في بعض الواجبات أو فعل بعض أو نعم، هذا مذهب الحوائل. مذهب الحوائل. نعم، فقال: فقال هؤلاء من الناس مؤمن وكافر والمؤمن وكافر كافر؟ وكافر لا مؤمن كافر فقال هؤلاء من الناس إلا مؤمن وكافر والمؤمن من فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات هذا هو نعم فمن لم يكن كذلك فهو كافر مخلد في النار ثم جعلوا كل من خالف قولهم كذلك فقالوا فقالوا إن عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه ونحوهما حكموا بغير ما بغير ما أنزل الله فظلموا فصاروا كفارا هذا مذهب الخوارج انتظين مذهب الصوارج يقول الناس قسمان مؤمن وكافر من هو المؤمن عند الخوارج من فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات هذا هو المؤمن فالإيمان عندهم تصديق بالقلب ويقرر باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوار مثل أهل السنة لكن يأتي بعد ذلك الفرق، فعلى السنة يقولون إذا أخل ببعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات صار ضعيف الإيمان ولا خير وهم قالوا إذا أخل بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات كفر انتهى الإيمان. ينتهى الإيمان بالمرور، ما أبقى منه شيء، ويدخل في الكفر، فملم بيكم كذلك، فهو فوكاف من أخل في بعض الواجبات أو بعض المحرمات وهو كافر مخلد في النار ثم جعلوا كل ما خالف قولهم فهو كافر فكفر عثمان قالوا عثمان كافر وعلي قال كافر ومعاوك كافر لماذا قالوا لأنهم حكموا بغير ما معنى الله ولأنهم ظلموا فصاروا كافر فظالم كافر ومن حكم بغير ما معنى الله فهو كافر فكفروا الجميع بس الله صل سيأتي حكم حكم المذهب ما حكم المذهبين سيحكم المؤلف عليه نعم ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة إذن عرف المذهب وعرفنا الحكم ما حكم مذهب الخوارج باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة سؤال بالأدلة التي تبطلوا من الرقمها لأدبة الأدلة التي تبطل مذهب الخوارج نعم واحد نعم ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة نعم. فإن الله سبحانه أمر بقطع يد السارخ دون قتله ولو كان كافراً مرتدًا لوجب قتله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بذل دينه فاقتلوا إذن هذا الدين الأول على البطلان ماذا فعج ما هو أن الله أمر بقطع يد السارق ولا أمر بقتله ولو كان السارق كافرا كما قال خوارج لوجب قتله بقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله فدل هذا على أن الخوارج على أن العاصي والسارق ليس الكافر ولكنه مؤمن ضعيف الإيمان ناقص الإيمان نعم وقال صلى الله عليه وسلم نعم. لا يحل دم امر مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وجنا بعد يحصان أو قتل نفس يقتل بها نعم هذا الحديث رواها يروي عن عثمان وهو محصور في فتنة رواه ابو جاول والترمري والنسائي وأحمد والحاكم هو صحيح وفيها أنه لا يحل دم مسلم إلا إذا فعل واحد من ثلاث إذا اركد أو زنى وهو محصن وقتل نفس الناس والعاصي يسمى السارف ما يقتل جزنى وهو محصن يرجم الحجار حتى يموت حد وإذا قتل عمدا عدوانا يقتل قصاص وإذا ارتد يقتل وما عاد هذه الثلاثة فلا يقول له يموت نعم و... نعم نعم. وأمر صبحانه أي جلد الزاني والزانية مئة جلدة ولو كان كافرين إلى أمر بقتلهما. هذا الدليل الثاني على بطلة ما ذهب أن الزاني والزانية يجلدان ولا يقتلان ولو كان العاص كافر كما تقول الحوارج لا وجب أيه لو الزاني والزانية قرأت على الزاني والزاني فجذو كل واحد منهم مئة جلدة. نعم. وأمر سبحانه أن يجلد قادف المحصنة ثمانين جلدا ولو كان كافراً لأمر بقسله. هذا دليل الثالث على بطلان مذهب الخوارج أن الله تعالى أمر بجلد القادف. وقال ثالث وعاصي. قال والذين يربون المحصنات ثم لم يأتوا بعجوات شدة فجلدوهم ثمانين جلدا ولم يقفلوهم ولو كان كافراً لوجب بقسله. كما تقول الخوانس نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلد شارب الخمر ولم يقتل. هذا الدليل الرابع على ابو طامن الصائد. ان شارب الخمر يجلد ولا يقتل. ولو كان كافرا لوجب قتله. نعم. بل قد ثبت أن صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره أن رجلا كان يشرب الخمر وكان اسمه عبد الله حمارا فلا حمارا يقول له بالآخر وكان يلقب حمارا كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا لقب حمارا نعم وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان كلما أتي به إليه جلدة فأتي به إليه مرة فلعنه رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله فنهى فنه عن لعنه بعيد. فنهى عن بعينه علّى عليه ألا عليه نعم المسخة الأخرى لعنه ومصرف لعنته يجوز لكن الأحسن لعنه فنهى, فنهى عن لعنه بعينه وشهد له بحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الله مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما نعم هذا الرجل كان يعتابه مرات كثيرا ما يعتابه هو في الحم فأتبه مرة من المرات وجلد فقال رجل من قبل لعنه الله ما أكثر ما يعتابه فقال نبي صلاة العنف إنه يحب الله ورسوله ولأن الحد طهارة يطحره من الزن يساياق مع حد هي طهارة والتوبة طهارة مره الغامدية وماعز جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبين وقيم عليهم حتى سمع كل منهو طهارة التوبة طهارة والحط وهذا الحد يطهر ولهذا لما لعنه رجل قال لا تلعن انه حب الله ورسوله عنده أصل الايمان كل مؤمن عنده أصل المحبه الله لله ورسوله من لم يحب الله ورسوله فهو كافر ولا تنتهي محبة الله ورسوله محب ورسول لا ورسول جاء الشرك العاصي عنده اصل المحبه ولذلك انتقش الشرك انتقش الشرك الله ورسوله ما وقع في الشرك انتقش الشرك جاء الشرك انسى حب الله ورسوله هيك هيك الكفر هذا الرجل وين كان يتصخا الخمر انتهى اسمه هذا قال فينا وحب الله ورسوله فناها لعنه بعينه وشهد له حب الله ورسوله مع النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن شارب الخمر عموما قال على تع الله شارب الخمر وعاصرها ومفصرها وساقيها هذا على العموم فرق بين اللعن العموم ولعن الخصوص العموم ما في ناس ولعن الله اليهود والنصارى لعن الله السارق يسرق السير كما في الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة ويتقطع يده لعن الله الشارب الخمر لكن فلان أبو فلان السارق فلان أبو فلان الشارب الخمر ما يلعن بعينه الصحيح لأن الشخص المعين قد يسوب قد يكون ما علم الحكم قد يعفو الله عنه ما تدعي عنه الشخص بعينه لكن على العموم لا لعن الله من الشارب الخمر لعن الله السارق لعن الله لعن على الله قادس المسلمين والمصطفاه ما في مانع. على العصات على العموم أمر على أمعى الفسوس المنع نعم. وهذا من أجود ما يحتج به على أن الامر بقتل الشارب الثالثة أو الرابعة من سوء لأن هذا أتي به ثلاث مرات. وقد أعي الأئمة الكبار جواب هذا الحديث، ولكن نسخ الوجوب لا ينمع الجواز <تصفيق> المؤلف <تصفيق> رحمه الله استطرد لما ذكر ذكر قصة هذا الرجل الذي يؤتى به كثيرا في الخمر قال وهذا من أجود ما يحتج به على أن الأمر بقتل الشارب في الثالثة والرابعة منسوخ لأن هذا تسيبه ثلاث مرات وقد أعي الأئمة الخبار جواب هذا الحديث يقول مؤلف رحمه الله إن الحديث الذي ورد من شرب خمرة فجدوه, فجدوه ثم إذا شرب فجدوه ثم إذا شرب فجدوه ثم إذا شرب الرابعة فاقتلوه يقول مؤلف الصواب أنها النسوخ قتل في الرابعة ودليل ذلك لأن هذا الرجل هذا الرجل كثيرا ما يعتابه فيجدل في ولا يقتل يعني اتبه مرات كثيرا ما يعتابه فيجدل فلو كان القتل باقي لا لقتله فلما لم دل على ان الامر بقتله منسوخ في حديث اذا شربوا فوجدوه ثم اذا شربوا شرب في الثالثة او في الرابعة فقتلوه يقول مؤلث رحمه الله حديث هذا الرجل الذي حمار وعسما عبد الله ولقب حمارا كان كثيرا ما يؤثره فيجدد يدل على نسخ حديث إذا سلب الرابعات فاقتله قال لأن هذا أثبه ثلاث مرات يقول المؤلف وقد أعي الأيامة جواب وجاوبها عياهم في الجمع بين الحديثين ولكن لكن يقول المؤلف رحمه الله لكن نسخ لجوب لا يمنع الجواز فيجوز أن يقال يجوز قتله إذا رأى المم ومصلحة يعني يقول إن الأمر بقتله منسوخ يعني الوجوب منسوخ لكن الجواز ما في مال إذا رأى الإمام المصرح في قتله من باب التعزير وأنه لا ينتفع شر إذا كثر الناس وتجرأوا على شرق الخضر وكثروا من شرق الخضر. لا بأس أن يقتلهم الإمام في الرابعة تعزيرا لا وجوبا من باب التعزير إذا رأى المصرح في ذلك درعا للمفسدة كما ان عمر رضي الله عنه لما تتابع نفس الطلاق الثلاث أزمه طلاق الثلاث تعزيرا صلى يقع الثلاث وكانت طلاق الثلاث بكلمة واحدة قال: لامطالق بالثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر صدر وعبي بكرو بكر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر, وصدر مثلث في عمر كانت كل واحدة، فلما تتابع نفس الطلاق وأكثر في زمن عمر قال. إن الناس استعدلوا شيئا لهم فيه انات فلو امضاهوا عليهم فامضاهوا عليهم تعزين ردعا لهم حتى لا تجروا فصار منطلق بالثلاث يقع للثلاث وكذلك شارب الخم يجدد ثم يجدد ثم يجدد لكن اذا تتابع الناس ولم يرتدعوا لا بعثا يقتل الامام في الرابعة تعزيرا وردعا للناس نعم فيجوز وانه يقال يجوز قتله إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك. نعم ف... يجوز لا... لا لكنه لا يجب. نعم, نعم. فإنما بين الأربعين إلى الثمانين ليس حدا مقررا في صح أولي العلماء. مقدر بالذات. نعم. ليس حدا مقدرا عندنا مقرراً لا, لا مقدر تقدير. فإنما بين الأربعين إلى الثمانين ليس حزاً مقدرا في صح قولي العلماء كما هو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين بل الزيادة على الأربعين إلى الثمانين يرجع إلى اجتهاد الإمام سيفعلها عند المصلحة كغيرها في أنواع التعذير. يعني يقول ما الله رحمه الله إن إن شرب الخمر جاء في الحديث أنه يوجد أربعين. فكان شرب الخمر على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم يتجدد أربعين أربعين جلدة. فلما اتبع الناس هذا عمر استشار عمر الصحابة. فقال عبد الرحمن بن عوف أخفف الفدود ثمانين فجلدهم عمر ثمانين فقال زيادة من أربعين ثمانين هذا اجتهاد وإلا ال الجلد الحد أربعي فاجتهاد عمر رضي الله عنه فزاد من شور الصحابة فشر فقال عبد الرحمن أخفف الفدود ثمانين فزيادة من أربعين ثمانين اجتهاد كذلك للعبام الاجتهاد إذا تتبع الناس وآكل من شبه القمر فيقتل شارب القمر ردعا يقتله تعزيبا كما انه زيد من غضايا تعزيب فلا بأسا يقتل الامام شارب الخمر اذا كثر الناس وستابعوا ردعا لهم اجتهاد نعم وكذلك صفة الضرب فانه يجوز جلد الشارب بالجريد والنعال واطراف الثياب كذلك صفة الضرب صفة الضرب كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الجريد والنعال واطراف الثياب في الحديث أن النبي أثبي رجل يشرب الخمر قال قال روث ثمن الظالب بيده ومن الظالب بنعله ومن الظالب بثوبه حتى عدى أرضائه هذه صفه الضرب في جزء يجتهد يجتهد الإمام في صفه الضرب بدل من يضرب بالجريد والنعاد يضرب بالعصر, بالعصر فكما أنه في الإمام يجتهد يجتهد من الاربع إلى خمئين الاربع كذلك يجتهد في صفه الضرب بدلا من أن يكون بالثياب والنعال يضرب بالجريد كما فعل الصحابة وكذلك أيضا للإمام قتله تعزيرا واجتهادا نعم وكذلك صفة الضرب نعم بعد بخلاف الزاني بخلاف الزاني والقادث بخلاف الزاني والقاذف فإن الزيادة على الأربعين في حق الزاني والقاذف حد ولفت اجتهاد الزاني يقول يجلد مئة ما في استihad كل حد والقادر يجلد ثمانين نص القراء الزاني كل واحد منهم يتجدد والقادر الذي يروح صلاة جلوه ثمانين جلد هذا حد بخلاف الزاني والقادر فليست الزيادة على أربعين استihad وين حد أما شرب الخوف الذي ولد أربعين فالزيادة على أربعين استihad بخلاف الزاني والقادر والقادر فإن جلد الزاني مئة وجلد القادر هذا كله حد وليس اجتهادة بخلاف الزاني والقادة بخلاف الزاني والقاذف انتهى الكلام نعم. فيجوز أن يقال هذا مبدأ كلام جديد فيجوز أن يقال قتله في الرابعة من هذا الباب فيجوز أن يقال قتله يعني شارب الخط فيجوز أن يقال قتله أي شارب الخط في الرابعة من هذا الباب باب التعذيب اجتهادة أما قوله بخلاف الزاني والقاذف تأتي من معتروه يعني بخلاف الثاني والثالث فإن نزل على الأربعين ليست هي حد ولا هي استihad. هي جزء عن القال قصره يعني سالب الصم في الرابعة من هذا الباب باب التعذيب استihad. نعم. وأيضا, وأيضاً هذا المرجح الخامس تقف على هذا. المرجح الخامس من المرجحات أن الفاسق الملي ضعيف الإيمان وليس وليس كافرا. مرحبا الله الله جميع ساعه جزاك الله يجوز هذا الصلاة تكرر كثيرا هل يجوز لعن الكافر المعين هذه المساله فيها خلاف مثل الفاسق مثل الفاسق مثل العاصي هي قولان لأهل العلم من العلماء من قال يجوز لعن الفاسق بعينه ويجوز لعن الكافر بعينه والقول الثاني انه لا لا لا يلعن لا يلعن لا الفاسق ولا الكافر بعينه نقول للنبي صلى الله عليه وسلم و... و... إن كان ميتا لأنه كان ميت فنيقول للنبي لا تسبوا الأموات فإنما أفضأوا إلى ما قدر ولو كان الكفارا لا تسبوا بعين أفضأ إلى ما قدر وإذا كان حيا فكذلك لأنه قد يجوز على سبب الله عليه إلا إذا اشتد أذى الكافر المسلمين في الحياة في الجزء العلم وإلا إذا كان الميت الكافر أو الطاسق صاحب بدعه فان تحذر الناس من هذه البدعه ولو كان فيه سب لله لان هذا في مصلحة الناحيه اذا كان الميت مبتدع فتحذر الناس من هذه البدعه ولو كان فيه سب لله لان هذا في مصلحة الاحياء وكذلك الكافر اذا استبدع ذا فلا بأس بالعنة اما اذا لم يكن صاحب بدعه فلا يلعن على الصحيح لا يلعن الكافر بعينه ولا العاصي بعينه وانما يلعن في العموم لعن الله الثالق جسم جسم الثالق السب جعل الله شارب الخمر جنس. جعل الله القعد. جعل الله كافر جنس الكافر أما فلان ابن فلان كافر ففلا يلعن لأن الله إذا ما قدر إن كان ميتا وإن كان حيا فلعل الله لعل الله أن أنهديه يجعله بالهداية. ولما عصت دوس وكذا يا رسول الله إن دوس أبث وعاصت فدعوا الله عليهم إلى هلك دوس فقال الله مهدى دوس وأعتبهم. فهداهم الله وجاءوا مستبيئين. المقصود أن لعن المعين سواء كان كافرا فاسقاً في خلاف الأحير في قول لهم قيل يجوز وقيل لا يجوز. وصرا من القولين أنه لا يجوز لعن المعين الفاسق والكافر. إلا إذا كان الميت كافراً أو فاسقاً صاحب بدعة يحذر نص بدعته لأن في مصلح الأحير. وإلا إذا استدعى أحد الحي من المسلمين الأحياء فلا بأس. في لعنهم ودعاء عليهم وقنوت لأن النبي صلى الله على جماعة على رجل وثقال وتأعلى شيخ ابن عباس رضي الله في الصلاة الله مع فلان وفلان لأنه اشتد أذهل المسلمين نعم قل بعض الناس يقومون عند السماع المقيم الصلاص عند قوله قد قام الصلاة هل هذه عليه دليل لا علم له دليلا لا علم له دليلا ويناسقهم في أي وقت قال بعض السلف يقوم إذا رأى الإمام إذا رأى الإمام تقو لأن لأنه قد يقيم مؤذن قد يكون المؤذن بينه وبين الإمام علامة فيقيم ثم تقف فيحصل على في مشقة قد يقيم الإمام يكون بينه وبين الإمام علامة فيقيم في البيت إذا البيت قريب ثم يأتي فيشق على على السهل الإمام تقو. هذا هو الأوله، ويمكن فلحرم، لكن هذا في مشق عليه، ما في تحديث الوقت في علماء. يقول ما علت كفر من نكح مرأة أبيه عند أهل إيش؟ السنه. إيش؟ هذا صاحب السؤال لح على عرض السؤال. نعم. يقول ما علت كفر من نكح مرأة أبيه عند أهل السنه، كما في حديث البراء رضي الله عنه أنه لقي عمه وقعة الرأي، فسأله إلى أين أنت ذاهب؟ إيش؟ كما في الحديث. كما في حديث البارا أنه لقي عمه وقعت الرأي فسأله مصعد. إلى أين أنت ذاهب ومعه ومعه الرأي نعم ونعيه الرأي نعم فسأله إلى أين أنت ذاهب قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلان ليقتله وآخذ ماله فإنه نكح مرأة به نعم هذا الرجل استحل ذلك نكح زوجته به استحلها فكفر بالاستحلال هذا ولذلك عقد النبي لواء البراء وعمرة فين في ثبر له ويقتله ويأخذ ماله في كفره حتى استحلها لأنه راعي زوجته بي حلال استحلها ونكحها من استحل الخاض جل حم الخمر خلال أو الربا حلال أو الزنا حلال ك أو قال نكح زوجة الأب حلال كافر. فعلى الرجل استحل نكاح زوجة أبيه ونكحها مستحلا لذلك فلهذا كفر عقد النبي لواء البراء وأمره بأن يقتله ويأخذ ماله لكفره وضلاله من استحل الكبيرة يمعلون من الدين بالضرور كفر أما لو لم يستحل هيث العاص لكن هذا فاستحل نعم يقول أورد لإمام الذهبي رحمه الله في كتابه العلو حديثا مفاده أن العرش مطوق بحية فهل هذا الحديث ثابت يقول إن العرش مطوق بحية ذكر الذهبي في العلو ماذا حديثا مفاده أن العرش مطوق بحية. مطوق بحية؟ نعم. لا أعلم لهذا الحديث. ما أعلم هذا الحديث. لا أعلم هذا الحديث ولا بد لي. لا بد من صحة السند سراجع الحديث لصحة السنة. يعني كان الرواة عدول والسند متصل ولم يكن مخالفا للأصول، فإنه صحيح. ولا أعلم لا أعلم لهذا الأمر. أمرك هذا إلى العار. نعم. يقول, يقول هل صح أن شيخ الإسلام ابن تيمية نقل إجماع الصحابة على عدم كفر الخوارج في المنهج من هذه السنة؟ نعم الشيخ الإسلام قال إن الصحابة عاملوا الخوارج معاملة هذه البداية. ما في ما سر ما ما لكن نقل أن الصحابة عاملوا الخوارج معاملة المبتديعة. معاملة العصاة ولا معاملة الكفرة لأنهم, لأنهم متأولون وهذا هو مذهب جمهور العلماء أنهم مبسرئة والقول الثاني للعلم أنهم كفار وهو رواية عن رحمه الله واستدلوا بظواهر الحديث منها أن قال يمرقون من الدين كما مرق السهم من رمية وفي له ثم لا يعودون إليه وفي له لا لينقصهم لا أقتل من قتل عادة وقتل تموت شبههم بعاد وتموتهم وقموا كفار قال هذا فدل على كفرهم والجمهور والصحابة عاملوهم ومعاملة المبكدعة نعم ألا يقال إن معاملة الصحابة لهم للخوارج شفوا الساق قبل أن يقيم ابن عباس عليهم الحجة قبل, قبل ايس يقول ألا يقال إن معاملة الصحابة رضي الله عنهم للخوارج شفوا الساق قبل أن يقيم ابن عباس رضي الله عنهما عليهم الحجة قبل ايس قبل أن يقيم ابن عباس عليهم الحجة وبعد إقامة الحجّة من لم يرجع مذهبي فهو كافر. ألي قال هذا؟ لا هم الآن متأويون. ما بقي. بقي على على شفاته. بقوا على شفاته. نعم. يقال ظهر في هذا العصر أن المجاهد خارجي ومن أنكر فهو خارجي ثم رأيكم؟ هذا؟ أقول هذا؟ صلى الله عليه هذا تعدد مذهب بالشوارع. كيف؟ المجاهد في سبيل الله يكون خارجي ومن, ومن أنكر المنكر يكون خارجي. الله تعالى يقول المؤمنون يؤمنون بعضهم أولياء وبعض يأمرون المعروفه أنها من المنكر هل يعتقد أن من ينكر المنكر يكون يكون خارج هذا مصادر عن المخلص الله سلامه والعافية ما أحد يقول هذا ما يقول هذا مسلم يجعون جاهد في سبيل الله الله تعالى reaching المجاهدين يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة سنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سب الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جناتهم فجري من تحتها لنهار ومساكن طيبة في جنات عدد ذلك الفوز العظيم وقال أسران إن الله اشترى من المؤمنين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون, فيقتلون ويقتلون, ويقتلون وعدا عليه حقا في الثورات والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله هل سبسو ببيعكم ولا ببيعكم به؟ وذلك وابد العود. هذه النصوص الآن في على المجاهدين وقال للجهات الخارجية من يقول هذا؟ وكذلك ينكر المونكرات ينكر المونكرات خارجي كنت خير أمثل خجنة الله. سأمر بالمعروف وتنهون عن المكر وصلنا بالله الخيرية حصلت هذه الأمة بالإيمان بالله والأمور المعروفة هم المونكر. فكيف قال للجهات الخارجية؟ هذا ما يقوله. ما. ما يقول هذا إلا إما إما فاسد العقيدة وإنما جاهر مركب. نعم. يسأل عن هل حل حكم حلق الرأس بالموس؟ لا بأس. جائز مباح. لكن تركوا أولى. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرق إلا في حدّن وعُبرة. قال لما محتفِن الله هو سنة. يعني ترك الرأس 16 الشعر. لو نقو عليه استخلع. لكن له كلفته مشقة. ومن كان له كريم، من كان له شعر فليكرم. يعني يقول لما محمد سنة صربيته فداء من الرسول الله لكن ما يحتاج إلى تعط مشقة غسل ودهن وكذب هذا مشقة ما لخواه عليها إلى حلق مباح قال نبي ل لصبيين راهم فرق بعض رأسه وقولك احرقوا كله وتركوا كلها هو مباح لكن الأفضل تركه إذا كان يريد يأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا راد يقلد الفسقة يقلد كما كما قال طائف اسمه الخنافس كان في قبل سنوات طايح السماء الخنازس يربون شعورهم في, في بريطانيا وفي في غيره ما أدري من وقت والآن وانتهى فإذا كان قص قلده كفر هذا شيء آخر إذا أراد يقتدي بالرسول عنصي تجد بعض الناس يحلق الحيرة وي شعره فإذا قلت ليش تربي rub شعرك أنا يقتدي بالرسول هذا يقتدي بالرسول في يبقى شعر رأسه وحلق وين تحلق الحيرة وين تحلق الحيرة لكن كان الإنسان يعني إذا كان الإنسان يريد يقتذي بالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل طيب هذا كما قال له عن وهو يكون متبع للسنة صادق نعم حلو ولكن حلقنا بس جاعز الحمد لله نعم وإذا كان شعر الفسقة وكل سنة الشعب يخشى عليه من السفنة حلقه طيب في هذه حتى يبتل عن شعره الفسقة وحتى يسلم للشق نعم هل لأنه قد يكون الشاب فرك شعره أمرد وليس له يخشى عليه نعم هل يجوز دفع الزكاة لمن كان عليه دين وليس له دخل ويريد سداد الدين الذي عليه نعم صاحب الدين من الغارمين قال الله تعالى إنما الصدقات والفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين من عليه دين هو الغارم والغارمون صنفان. صنف. الصنف الأول غارم اللي نفسه وهو الذي عليه ديون من أجل من أجل من تديه لأجل نفقة على نفسه والكسوة لنفسه وأهله وأولاده ووجوه السكن يعطى ما يكفي لمدة سنة. نفقه وكسوه وسكن ووجوه السكن. والثاني غارم لصلاحات البين. يصلح بين الناس ويتحمل في دمة ديون. يدي بين السين مثل بين يصلح بين القبائل أو بين الأشخاص ولا يصحون إلا يتحمل. فيأتي للطبيلتين بينهم شط فيقول أنا تحمل يعطي هؤلاء مئة الف وهؤلاء مئة الف حتى يصفوه تحمل في لمة يعطي من الزكاة ما يسدد هذه الديون ولو كان غريا تشييعا له على هذا العمل النبي قد كان هذا في الجاهلية وقره الإسلام قال الله تعالى لا خر في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك يبتراء مرات الله فسوف نؤتي يا جبا رضيما هذا السؤال تكرر يقول مما استدل به لزارقة على مذهبهم كفر إبليس وقالوا مرتكب إلا كبير حيث أمر بالسجود إيش؟ يقول مما استدل به لزارقة نعم على مذهبهم نعم كفر إبليس نعم وقالوا مرتكب إلا كبير حيث أمر بالسجود لآدم فامتنع فامتنع تطرد من الجنة إيه هذا؟, هذا المستدل جاهل ومركل إبليس وقفر بنعصر كفر بالإبا والاستقوى والإباء والاستكبار نوع من أنواع الكفر. الكفر نوع من التكذيب. من الله ورسوله كذب. ومنها الإباء والاستكبار. وهو ان يتلقى عبر الله وامر رسوله بالإباء والاستكبار الرفض. لا لا بالتكذيب. إبريس ما كذب. قال الله عنده النص أصدوا لآدم لكن رفض. منكَنع. واعترض على الله. فقال لا ما يمكن أختي لآدم؟ إن عنصره أحسن من عنصر آدم. عنصر عدم الطين وأنا عنصر النار والنار خير من الطين ولا يمكن أن يخضع الفاضل للمهضول أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين فإذا كفر باسم الرفض الرفض والإباء والاستفار هم معصية كفر اليهود كفرهم بأي شيء اليهود ما يعلمون أن رسول الله حق. أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حق ولا يعلمون يعلم الذين آتناه وكذلك يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتنون الحق وهم يعلمون إن كفرهم بالإباة والاستكفاء كفر أبي طالب عم الرسول عليه السلام بأي شيء ما يعلم ولقد علمت يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أجاني برية دين لولا الملامس أو حذار سبة لوجدت لسفن بالأثر بالإباة والاستكفاء فكان مستكبرا عن عبادة الله مستكبرا يعني حملة يعني الحمية فأن يشهد على قومه بالكفر فكان مستكذلا عن عبادة الله والاستباع على رسول الله فكفر بالإباء والاستكبار فابريس كفر بالإباء والاستكبار نوع من الكفر الكفر فكفر أنواع كفر التكذيب كفر الإباء والاستكبار كفر الإعراض كفر الشك كفر الرف سبق أن تبيننا أن الكفر يكون بأنواع يكون بد ب... ب... بالاعتقاد يعني يعتقد أن الله صاحبة أو ولد أو كذب الله ورسول وكيف يكون بالشك وكيف يكون بالقول يعني سب الله وسب الرسول أو سب الله وكفر بالعمل كسد للسرب وكيف بالرفض والامتناع يعرض يعرف لا يعرف فلا فلا يتعلم دين الله ولا يعبد الله قال تعالى والذين كفروا عما ما معرضون النبي كفروا بالإباء والاستكبار نعم البيات للخارج موجودة والرد عليها موجود نقراه نعم, نقرأ. نعم. يقول يا ضربة من ثقي ما أراد بها نعم إلا ليبلغ عند العرش رضوانا نعم إني لا أراهم يوما فأحسبه أفي البرية عند الله ميزانا نعم. نعم. أحسبه أفي البرية عند الله ميزانا ثم رد عليه اخايا العلباء البريية نعم ثم, أرد أرد برية برية. نعم. نعم. ثم نعم. رد أوفا أوفا اوفل البرية اوفا احسبه اوفل البرية نعم فاني لا اراهم يوما فاحسبه اوفل بريه عند الله ميزانا يعني ميزان هو عندي أوفى الناس عند الله هذه هذه قتل علي نعم ثم رد علي رجل من اهل السنه والجماعه رحمه الله فقال يا ضربه من شقي ما اراد بها الا ليبلغ عند ذي العرش سخطانا فني لا أراه يوماً فألعنوه وألعن عمران بن الخطان. نعم، عمران بن الخطان من الخوارج. صور سلمت الأفكار لأن العقيدة فاسدة. لما فسدت العقيدة صار ص صور أنه أن ها ضربه علي وقتل علي رضي الله عنه يبلغ به الروان عند الله. أسوال سلمت الأفكار. نعم. السؤال قبل الأخير موقف ما هو موقف المسلم تجاه ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك ما حكم من يطعن في الصحابة رضي الله عنه أنا بينت هذا قلت أن الواجب على المسلم أن يرضى على الصحابة وأن يكف لسانه عن ما صدر منهم وأن يعتقد أن, أنهم أن ما حصل بينهم كما قال الشيخ رحمه منهم الأخبار التي تروى عن الصحابة منها ما هو كذب لا أساس له من الصحة ومنها ما له أصل لكن زيد فيه ونقص وغير عن وجه ومنها ما هو صحيح والصحيح هم فيه ما بين مصيب له أجران ومخطئن له أجل ويجب على الجميع يجب على المسلم أن يعتقد أن الصحابة أفضل الناس وخير الناس لا كان ولا يكون معهم لا كان ولا يكون مثلهم قول اختارهم الله بصحبة نبيه أفضل الناس وخير الناس سبقون إلى الإيمان والجهاد نقلوا الشريع حملوا الشريع بلغوا دين الله فلهم من الحسنات والسابق إلى الإيمان وتبريج دين الله ونشر الإسلام ما يغطي ما صدر منهم الحفاظ. ونقول لكم إن لما لما أراد بعض الصحابة بعض العلماء العلماء يقارن بين عمر بن عبد العزيز وورعه معروف العمرو العزيز قال بعض أنه خليفة خالص معروف ورعه وطقه ومعاوية بن أبي سفيان. قال لا مع مع مع عمر بن عبد العزيز له إيمانه وثقةه ورعه لكن مزية الصحبة ما يلحق ما يلحق الصحبة مزية الصحبة من ما يلحق الصحبة لهم مزية مزية الصحبة ما يلحقهم من بعدهم إلى ما فيها ما يمكن يلحقهم من بعدهم فونزية الزهاد في سبيل مع الرسول عليه الصلاة والسلام والسبق الإسلام هي مزية ما يمكن يلحقهم من بعدهم ولهذا لما جاء في الحديث أن الصابر على دينه في له أدو خمسين من الصحابة قال العلم له أدو خمسين في هذه الناحية ناحية الصبر لكن ليس من ذلك نفضل من الصحابة الصحابة فاقوا عليه بالجهاد فاقوا عليه بالصحبة فاقوا عليه بنشر دين الله لكن في هذه الخصوصية فقط ولهذا قال بعض العلماء الغبار الذي دخل في أنف المعاوية في جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بوراء عمر رب العز فالصحابة لا كثر ولا يكون مثلهم خير الناس وأفضل الناس بعد الانبياء فهذه اللي التي صدرت منهم مثل ما قال الشيخ الاسلام ابن الله في الوسطيه منها ما هو كذب. الاخبار اللي تروى عنهم منها كذب منهم ومنه ما منهم ما. منه ما هو منهم ما هو كذب لا اساس له من ومنهم ما هو له أصل لكن زاد فيه بعض الكذبة ونقصوا منه وغيروه على وجه ومنهم ما هو صحيح والصحيح منهم فيه, فيه ما بين يس مجتهد المصيب له أجران بين مجتهد المخطئ له حسن ثم أيضا ذاب التوبة محسوح والحسنات الماحية والمصائب التي يشاركون الأمة فيها فكيف يكون مسلم يؤمن بالله ورسوله الصحابة أو يكفرهم أو يضللهم نعم الصلاة الأخير يقول نرجو من الشيخ الدعاء لإخواننا المقاتلين البواسل في فلسطين والشيشان وغيرها من بلدان العالم الإسلامي نسأل الله, نسأل الله أن ينصر المجاهدين المجاهدين اللي يجاهلون في سبيل الله لعضاء كلمة وعزاز الدين في كل مكان نسأل الله أن ينصرهم ويؤيدهم ويثبتهم ويرضط قلوبهم وي Är حد صفوفهم و... الله أن يرحم ضعفهم وأن يجبر كسرهم ونسأل الله أن يخالف بين أعدائهم بين قلوبهم وكلمتهم وأن يقرف الرعب في قلوبهم وأن يخذلهم وأن يمزقهم كل ممزق وأن يدعوهم غريمة للمسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله واصحابه الله وعلى آله وصحبه ومن وآله وأما بعد فقال الإمام شيخ الإسلام بن سيمية رحمه الله تعالى وأيضا فإن الله تعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فَإِنْ دَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَا سَقَاتِرٌ الَّذِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ ثَأَثَ أَصْلِحُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقُوسُقُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إن إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إخوة فَأَصْلِحُ بَيْنَ أَخَوِيكُمْ آية فقد وصفهم بالإيمان والأخوة وأمرنا بالإصلاح بينهم فلما شاع في الأمة أمر القوارج وتكلمت الصحابة رضي الله, الله عنهم فيهم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعه أما بعد فإن المؤلف رحمه الله لا يزال يذكر المرجحات والأدلة التي تدل على أن من وصفوا في الإسلام دون الإيمان في النصوص أنهم ضعفوا الإيمان وأنهم لم يخدوا من دائرة الإسلام خلافا لما قال إنهم منافقون سبقا المؤلف رحمه الله ذكر مرجحات منها أن أن الحرف قل لم تمنوا ولكن قلوا أسلم ولما يكون الإيمان في قروركم أن الحرف لما به ما قرب وجوده وانتظر وجوده ومنها أنه قالوا إن الله ورسوله يا لا يرثكم من أعمالكم شيئا، فعثبت لهم طاعة لله ورسوله. ذل على أنهم مؤمنون، على أنهم مؤمنون وليس منافقين. ومنها أن الله وجه الخطاب إليهم، ولو كانوا منافقين، كان هذا خلاص مدلول الخطاب. إلى أن قال المؤلف رحمه الله ومنها هنا من مرجحات من مرجحات قال الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن فغت سجاهما على الأخرى فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيع إلى عمل الله فإن فعت أصلحوا بينهما بالعدل وأقشطوا إن الله يحب المقشطين أيها الأحبة أحبتكم الله ما تبقى من منادة هذا الشريط كتري عنها في الشريط التالي.